بوك تو بارسات شاست ستة, وخمسون. ستة وخمسون. المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس ميت هوك. وجود رغبة وجود رغبة. ما مخوّج. لدينا الرغبة. لدينا الرغبة. نما مجادنا وخد. ليس لدينا رغبة. ليس لدينا رغبة. ميت страх. الإحساس بالخوف. الاحساس بالخوف. ما مستريح؟ أشعر بالخوف. أشعر بالخوف. نمام أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. لا بالخوف. ميت تشاس. توفر الوقت. توفر الوقت. مع تشاس. لديه وقت. لديه وقت نماتشس ليس لديه وقت ليس لديه وقت نوديتسه الشعور بالملل الشعور بالملل نوديسه هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل نانو جيسة هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل ميت هلت الشعور بالجوع الشعور بالجوع ما تهلت هل أنتم جوعة هل أنتم جوعة؟ هل أنتم غير جوعة؟ هل أنتم غير جوعة؟ جيزن. الشعور بالعطش. الشعور بالعطش. ماي جيزن هم عطشة. هم نماي غير عطشى هم غير عطشى